أنا حمد ربا ثنشكار واندي نزلن في العفذيس فكتب ثور نسعي العواج ثوقم أكنا ذي الساقوذ مدن دي العثاف يعرن أراد ياسن صورس وربي أذيب الشروذ يؤمن وذي خدمان ذي الاصلاح بلن نجرن سنيرها للجنث ذي شرقي من دماغ وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من فواههم إن يقولون إلا كذبا أذي ساقذ وذ دنان أثنى ربيس عميس أرسع نسن فلاس أكين نولاد جذوث نسن مقرس فغ بم سن أرد حشسب فلعلك باخ عن ننفسك على آثَالهم إ يمنِ بهذذا الحديث أسفاء إن جعلناء ما على الأرضزينة له لنن بلوهم أيهم حسَنُ عمل وإن جعللون ما عليها سعيددا جزَ أهد أتنغضي مانيك أستوى غفر لي مروحا أرومين أو أولاقين نقرأ نقمد كي لن مران ذي القاع أجس بحيس أكني أتنجرب من هومي لهان الأعماليس كربيني لنفلاس أتنقم ذكر يقور يوم القيامة أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا ولفت يد إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا عنثن ويض أثر غار اتر ويحتفش وكثفن حسن نثن ويضر عجب ذر معجزة امير ولن يرمزيا <تصفيق> غلغرا لفقرا اففنغ صغرش اراغ دفكذا الرحمن هقيا ذرمر النغ افريذ نصوه سيطر ضيض فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أن يلحج بين أحصال ما لبثوا أمدا نسي جنيتنا داخل الغار ذي سقوشن نسي الحشاب بعد ذكي نسي كثنيت أكدنا على المسترفات يحسبنك نقيما نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيتنا منوا بربهم وجدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا إذنكنا راقدي يحكون لخبرنا نسنا مخي الله نهني ذي يومنا السباب نسن لكن لا ننى يسن وفقثا نسقوى مولا وننسن مفد نزاث وقليذ لسقارن باب النغ ذبابي ونذعوا حد غريس إهموا لمكن أقرغنا الندر محال هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة للا ياتون عليهم بسلطان بين فما نظلم ممن افطرع الله كذبا وقنذ القوم النغ وقمن وذلع بذن الجن ربثني أي غرود بناران في اللسن الدليل الصح ولشظر من منا دير لكثر غفة ربيا وإذ يعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا 11 عجر في اللسن إذ وذا عبد <تصفيق> رول فغلغر أتزغم أكوني ديغوم بفنوان صرح مساوني هقيا أين يكوني رزمن وترى الشمس إذا طلعت الزابر عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا الطيج مدير تزرط هذه مرفر غرنسن مثوى الجهة القفاس إماريغف أثنيج مثوى الجهة الزرمض هناك الناس دخريس فقينثن ذيوث ذي العالم صار ربيع ونكني والهربية يفد فريد صحان مذوينك النقهمل ورس تستفضم الضبر أرشي مرن فردان وتحسبهم أيقاضا ومرقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا أثنت حصف الزينوكين نهني يغير حرط خن نقمث نادة تنقرفاً مثوار الجهة القفس مثوار الجهة عن الزرمض أقجونا نسنغة في بورث إيق يفكي غنيس أمر تضير لظفة لسن اشتتت الدوط في القراض أكتتت ترخل عالي وكذلك بعثناهم ليتشاءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما وبعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظريها أشكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا نبدا أكا جنس ندنسكر أذم ستقسين هرسا إن يسيون ذيكسا أشعرك ينتقم أننا سنقم يباس بلك يبضر أننا ستبا فنوان اجعل منشان تقمم اذي رحيون بهون سيدرمنا قلف الطعام اغرثم ذيتا ذي وريغ المكري اللند الحلال ادي وغنثشم اذي حذر ورس علام حدي يسون نندثلام اثني ذميل لو فانكون اكون رجما ارتمثم ناكنرن الملنشن مكين موحرس ربحام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 الوعدة الربية الصح القيامو في سعيشك ميم خلفنا في الأمر نسن جرسنا مكاسنا خدمان لنويذ يسينان افنث فلسن ذي الابني وفنث نجعل من يسن النند ويمي عدى الراي ذي الجمعة لسن نفنو سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجبا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستخد فيهمهم أحدا أدسين ذي ثلاثا هو صرف عن هذا الشنين دي خمسه وي الشتدق سن و كنيم راه ذا الشك هذا الشنين دي سبعه اقسن لوش ثمانيه اي نسن فيه يجعر من نس حري سن دروش يجعر من يسن و جدل راه ديك سن هاش سوى نقدن وحام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 أي وفق غرويا إكقرف غلخر أكثر ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا أقمن ذي الغرنسان تلك ميان يسجوا سن زادنا في الاسن التسعة يناس نظر بيجعل من سويا ننقي من ذي لسي كي نغافن ذي جنوان نغذير قاعا ولا وزرنا من التا ولا شو من التا ورفعنا واثنين صرا أغيريس بريج السكاي ذي الحكم أطل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واسبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغذات والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من غفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا غرين يجد شوحان دي الكتاف النمبة فيك أولي سوريس في الدير ورث تفض خب ومكان أن درس فرض فلاس سبري ما نيخ ذوي ذاك اقذعون غربا في نسن أمصد حمث مديث هي فغان حشم وثميش ورث قرال نيخ فلاسن أتفغوذ كان الشبحان الحياة الدنيتان أرتضع ون استغفر في الذكر النار اتفع كن الهواس أثني عدثي لاش وقل الحق من ربكم فمن شاء في اليوم ومن شاء في الكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا نحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كلمهل يشوي الوجوه بيش الشراب وساءت مرتفقة إنسن ذوي ذي الحق يسيدي يومر ففن وين وفغن ذي يمن يمن وفغن ذي يكفر يكفر أقراغن هجي الظلمين في مسدي الزين في اللسن مسا عقضن هذا زين داوين وبحرر مع في سين وذي مونثن شوين دا السنذ فيسيث ذذير في مضيق إن الذي آمن وَعمل الصالحات إن لا نظيع أجرمحسن عمل وولائك لهم جناتعدد تجرري من تحت مظنهار يحون فيها من شاولة من ذهب وَلبسون في يااب خذر من شندس وأاشتبرق متكئين فيها على لرائك نعم الثواب وحسن التمرتفق ماذو إذا كني يمنا ذير صلاح كان خدما أثنك نور نتشطقيع لجربني مرحن الأعمال أذو إذا كني جسعان الجنث يجراج الغن يسفن شدوث سن أسنقني مقياسن نده فرنوات السن رحوي الجتيزي في زوين اللحرير أرقيق نغزور التكين فيهم طرحن أذو ندر خرص يرهان أذو ندر يرهان وضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلت الجنتين آتت كلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر من كمالا وأعز نفرا أو يزند المثار سينير يزن مدنقم يون الكافر وديوما يون سين رجنانات أتجونان الزيسند ستزانثين ذي سكنة ثمر نقم الدهران يارسا كل رجنان يفكى الخير خير أريد الشمور يخوص نسنفه دهرس نسيف يسعر ثمر من نظن ين يسوم الدكريس يمكنه الدريس نكين يغرفعك الشيع ذوي ذي سعي غرفيقا جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن ردت إلى ربي لأجدن خير منهما منقلبا إكشم غالجناني نس نسيط الممنيس إم كفر إنيس أرومنغ أسفك ثج المحار أرومنغ السعداش أرومغر غرففيو أذف آخر سن موغرغ كدقرض قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من طراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشيك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل من كمال وولد فعسى ربي أن يوتيني خير من جنتك ويرسل عليها حسبان من السماء فتصبح صعيد زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلب إن يزدون الدكريس إن مجد يران الهدران أم كثك ইর কিন্তু গোয়ার ও বাদিস ও বাদি কাদ দরজাজ লোসে মশলী এ খর মিশ ও গে বার বেং রে মাসী ما ذي الشي نغذي الدرياء أهات ربي يدي فيك أخيراً لجنانيناك إلو كنز دي شقا لجنانيك أذروريك وذي السعقان ذي سهنا والميو غاج ذي القاعات سحنو شوض نغذ غوراً ومانيش وارثزمر رهني دراض وأحيط بثموره فأصبح يقلب كفه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لمشرك بربي أحدا أكني تضرأي ذي يذن اللي ثمار يغري يغري قلب تسنيس غفيني يصرر فلاس كل شيء يبضد غلقها يقرأ وهلوكان ورسوقي مغالا نشريك إذا في ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا أرسل لك رتك الفعث من غير ربي أرسل لك منيش لحكم ذننا ربي ففي الحق ذن سخير في سوف دي سكر ممن أي خرد ثجرا وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن نزلناه من سماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تضروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا أو يسند مثال الحياة الدنثاء أما من مثل ذنغضر كيف شئ نو يخضر يفسن و يندمغن بالقحام ومن بعد يغار ذهي شور حشوش مليقار يدير هوا يبثوا ضو ربي يجمع كل شيء المال و البنون الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير نملى أشيذ الدريا أذربها إلحايتنا الدنثة تذيخدي برن صرحات أخرذت وضغرب فيه أي أخر أولي وسارم ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتموا ألا نجعل لكم موعدا أسمان قرعي ذرار إرقاعت صزر الثمسح أثني دنج معاكين اللان حدثني ججالكسن أثني دسع الدين دصف أغفف في كازن ديني أهثن في السمدر غورنا أماكني كونيد نخرق أفريد نمز وارو أكز عماني تحسفهم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 أتزرض المجرمين هم قذنين لا نذيس أشقرن ألوخد النغ أشوذ الكتابك أريد جججي الحساب ثم شطحنا ثم قرات في أخذ من يحذر فذي فريض النمحد وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسقى عن أمر ربه افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بيشري الظالمين بدلا مثل ان الملائك سجدت ادم سجدا حشبلشيل ليلجين يففتام بيفيس امسشتجرتقم نسييكذ ورويش ذي معاون النيس الجم هذا من مثل ذي ربذر الظلمين ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق وما كنتم متخذ المضلين عضدا أرثنا استحضروا ذلك الخلاق إذن ونياك ذلك القاعا ولا خلقنا سنوثنيا أرثنا اتسروا ذي معاونا وذي استغراضنا مدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مبخا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا السنمر السنيين سور الثوي ذكني زعم ذنهني ذي شركني ذا عيون السوالين أول يفتد التران أزند نقم جرس ذي جهنم خندوق أزران يمشو من ثمس أحسن ذي سرغرين هروفين اندرر ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إجاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تاتيهم سنة الولين أو ياتيهم العذاب قبلا لكن في القرآن يمدن في كل المثور ونثمش حارق حمر أجادر غصف الفطر أريد لكمن عن مدن هذا من المديوس الحق أفستغفرن فنسن حشان يوكنه ندياس وينيظرن ذي منزا نغذ يسغر سن العثاث أثني ذي قبر الزفسن وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحظوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا أردن شقع لمبيان أجدا لكثري ون صرفت أظهر ظن الحق أرن اللي يثنوا ذكر سدتوا نظرا يوش كارر ذقصر وما نظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة نفقهوه وفي آذانهم مقرع وان تدعوهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا نبد وريل ونظر من ام منك باسمك ثان شلا يا سن ما فيش نتشير ورجي الجثث يتchunk جوارني فشنيش نقوم غفول وننسن رمخو بالسهم نار رمخو ذناكن يشروسو في افصار فين ذي كم الضغنن السنة الزيث ما تجفضتني دغر صواب ذي المحالكت سبعان وربك الغفور ذو الرحمة لو يواخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لليجدوا من دونه مؤلاق ذي كعفونا طاس ذو الرحمة غوشعان أمر ذي سندي تقسا يسوين يكيخ ذمن الزندغي والرعتاذ ركين سعان الشعاد ورسعين دسرورين وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا ثفرين النين السنقر مضر من نيمان السن نقم الواد وإقال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو مضي حقوبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر صربا إميسي النموسى إيو قدشيس ورحبسا أرضا وضغسا دملال سين البحور نغاذ الحوق أغسا كنسو قسن بظن سند ذن الحثنسن ياتفبر البحر إ السجد الجرااء فماجوزاء قال لفتاه آتنا غد أنا لقد نا من سفرنا هذا نصب قال أرايت إ وإن إلى الصحرة فإني نسيت الحود وما أنسانه إ الشيطان أن الكرى و اتخذ سبيله في البحر عجبا ألم يعدن فلاس إنني سوق الدشيس أفكادا كيمكي للنار أقرغن ملارد العثاب مقور ذي صفرق النار إنني من قيم غر وزروني أتون ذي نحو ثيو ذي الشيطاني يستون ألمو دي نغران يطفل ذي سيد البحر إذن أعجب أمخذي الكر قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما إن يسهدين نضغى القرنة في عند رفرنسن مبض غر ذن يبني ذي العباد النار الخضير نفكيز ذي الفضل النار نستغريف ذي العلم أصغر نغمشين الشيخ قال له موسى هل تبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا إن يش فغير اذ الدويل حيث مرض ذو قني في شنو ينفع إن يسور في جميرال ولو كن استفرض يثيا ولا مشترف الصفرض غفين رد بيت الرحمن قال ستجدني ان شاء الله صابره ولا اعصيك امرا قال فاني اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى إن يسايف فض إن شاء الله قد صبر وكعصود قد شما إن حذرت سارض مثل ضيضي أفكرة ألا ما سفهمك ذلك ذي شو يكو ذي المعناش فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا نمر رحنا لم يركبا فيس فيني عدي نغريت إني يش أم كثنا نغريت أتصغر قضي مولاني وقد خضم الظلم نكر قال ألم قل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تواخرني بما نشيت ولا ترهقني من ملي عسرا ينيش يشني غاش عرف في مرض سفاريثيان ينيش اريد قشاش فانتث فيت شو اريد سعر مريو فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتله قال اقتلت نفس زاكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال الم اقول لك انك لن معي صبره رحنا لم يذين فان أقشي شيء عدين غاف إنيس أمكثن غير صار وحدز دهنوثن غير وقد خضم الظلمون كار إنيس إغني غايش ورثز مرضي صفري فيه قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا إنيس ما ستقصى كيد أغفح لك كذا سوى فارقي وثدوه ذي ذي نقرك دمع حتى إذا أتيا أهل قرية اشتطعما أهلها فأبوا يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقذ فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرى رح لمذين بظن. قال غلغش القبث التدارث الظرف نسن المكلة وغناث نشتن وفن ديكسيون الحيض يفغد يغريغ القعام يفنث ين يسموسع تزم رضا تخلص الفلاش قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتاوي ما لم تستطع له صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أنا عيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة غصبة وأما الغلام فكان أبواهم مومنين فخشينا أن يرحقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما إن يسذوذ الفراق সার মিনিস মগ ভ নাশ ন ইসনির ভার সুখ মগ রইব দিছে চিকি মিস দিন মুমনি نقاذ مريم غور أثني حج سمد كفران نفغغازن ديف الدير ذنسن ونثيفا ذير صرحنا دي صرح الطعام وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن مي ذلك تاويل ما لم تستع عليه صبرا ماذا الحظ إلا ذايدا نسنوا الرشد بجيدا زذغني ثم ذيتنيا اسعان الدواسج الروج إلا باذا سن ذو صريح باذا كيف غار ذمورا أذفني الروج نسن وقدر الرحمن بفيش ماشي سرامر ويخخدمه هو قينيد المعنى مبين فرصه ميرال استتفف للصبر واش ادونك عند القرنين قل شاتلو عليكم منه ذكرى ان مكنناه في الارض واتيناه من كل شيء سببا اكيد سجن القرنين ذي السلطان وقيل ذي النبي وقيل ذي العالم كان يومن إنس نذوين دغراغ ذي القرن كان لخباريس نفكيس يحكم ذي ثمور أنسه لا سيبقي فرذان فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه ووجد عندها قوما قلنا يا ذي القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا يروح يتبع مريد ألمي في مقبض غردو دا يغلي طيج الغرب يفسيغ اللي غالعين والريش النزهوه كاريش سيون القوم مننا يشأذ القرنين ما يفغضس نتاع السفذ نغشفو في قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من مرنا يشرى ين يسهوني يش ضرمن أنه غرفنا عتشف ومبعد ذي قلار بفيس أثي عتشف سيعتاذ ونسعي له المثال ماذا ونك نيومنا ذي الصراح كان يخدب الجزس في الهنطاس الجنس أي نسفنا مريس ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد حطنا بما لديه خبرا هم بعد يغيث بعبريد أنا ميذي ميقبض أندد شرق يطيج يوفي الشرق في القوم ورساين دشوة نصران أقرغ نبود السلخبار ونبود نسعى للشاويج ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذي القرنين إن يا جوج وما جوج محسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدى هم بعد الغيث بعبريذ ألم يذم يقبل غرسين ذولا المقريث يفيون القوم هنا محسبوا الفحم نواج أن نسأذ القرنين أثني جوج وما جوج استفسدن ذي القعان ما نقم نوقم السيف الزرف السقم يجي راه يغيسن اقطى قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردما ان يشن عيني ديفكا و في ود ون يا خير عود في الخدمه هذو قمار حزن إيتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخه حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا أوي سيد شايلان ذي شقفن بوزال ألميدي عذر وخناق نستده لرنيع إن يشنه وصدف ألميث زهر مش إني يسوي ثييد أظفر غفل سنحاس يحسين فمستطاعوا أن يظهروه ومستطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا أورزمير نفد لين أورزمير نفد نارا إني يسوذ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 السنن الغلف النجم ادم يروي وذ غاو الملك الذي صد ذربوق افندج معك نلان السندنس خن الكفار جهنما قصرا واذا مله تول الانسان غمت في القران نو ولا تجمعنا شرن افحش بالذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلَا النوان وِذَكِ كُفَرًا هذق من العباذي أثنى عذذا مش ذنك أثنى نزم للعقاب أقرغن هقيا سن جهنمان الكفار أتزذغن ذخ من سن قل هل ننبئكم بالخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت عمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا اتخذوا آياتي ورسولي هزؤا إن اسمك نذن شويذ ميخسرن اعمال ذويذ ميضى ني برذان للحياتن الدنيفاء <سؤال> نن ون ذين يلهان وينك كجلخدمن ويلا خنيني خفران شل ياسن بفرنسن نكرن في ملي ريسي داش ضاعني كل عمرني سن يوم القيامه واذا كذ الججه سن ايفن في جهنم مخفرا تشقما الذي يثيو ذي الانبياو ذي ينسس بسخرا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نجلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا أثانو ذكنيونا إذي الاصرح كان خدما أشعان الجن في الفردوس جنة الفردوش من جنة العالية للجنة اتجز الغنذخ من سن دماذك سرق من واضطرف نشف الدلن قلوا كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا إنسن أمري اللي رفح ارتدوش المداد او ورن الرب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 اينه سن نكذب ندم امخنوا حشرو وحي اللي شروش سن كان في الليل لكنو تعبث معنا حشر ربي كان وحدج وني ترجن في مليريس نشد به بيش يراخش و بيصلح العمليس و لي يستقم حد الشريش يا ربي ما في